عشرة استمع إلى الجمل التي بين القوسين ثم أكمل الفراغات من القائمة الآتية وأعدها كما في المثالين اجلسي كرري اقرأي افتحي أغلقي ادخلي اكتبي استمعي إلى اجلس كرر اقرأ افتح، أغلق، ادخل، اكتب، استمع إلى يجلس حسن مكانه، اجلس مكانك تجلس عائشة مكانها، اجلس مكانك يقرأ أحمد الكتاب اقرأ الكتاب تقرأ أليف الكتابة. اقرأ الكتابة. يكرر الطالب هذه الجملة. كرر من فضلك. تكرر الطالبة هذه الجملة. كرري من فضلك. هو يكتب الدرس. اكتب الدرس. هي تكتب الدرس. اكتبي الدرس. هو يستمع إلى صديقه استمع إلى صديقك هي تستمع إلى صديقها استمعي إلى صديقك أغلق الولد النافذة أغلق النافذة أغلقت البنت النافذة أغلقي النافذة يفتح الطالب النافذة افتح النافذة تفتح الطالبة النافذة افتحي النافذة يدخل أحمد الصفة ادخل من فضلك تدخل خديجة الصفة ادخلي من فضلك